أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوء. Altyazı Allah'a Esen sen ki We move on قلت خالدونا في الله وهو أنتق <تصفيق> قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كفى شاء وما الله بغافل عما تعملون إِكَأُمَّتُمْ قَدْ خَلَتْ لَغَمًا كَسَبْتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ وَالْحَيَاةُ Ve yu kus قُلِ اللَّهُ إِلَٰهٌ مَّشْرِقُ وَمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي من يشاء Hey, I am cold. لِلَّهِ الْمَ الشَّرِفُ وَالْمَارِفُ تهدي من يشاء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِقَوْمِهِمْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا لِتَقُومُوا شُهَدَاءَ على الناس أَمْ Altyazı لا لنظلم من يستفع الرسول ممن ينقلم على عقبين وإن كانت لك woman